أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته بقوله والله يرزق من يشاء وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية لأنها متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة وأمثلتها في القرآن كثيرة وقول من يشاء فيها إثاث المشيئة لله وكل ما في الكون فإنه واقع في مشيئة الله والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بثلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة الشرعية وإرادة الكونية أما هذه ثلاثا قسم بل هي واجبة المرات يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان ولهذا كان من من قول المسلمين عاما ما شاء الله كان نعم وما لم يشاء لم يكن وهل تتعلق ما يحبه وما لا يحبه نعم نعم قال الله تعالى من يشاء إلا هم وهذا لا يحبه ومن يشاء يجعله على التواضي المستقيم وهذا يحبه فهي متعلق بما يحبه وما لا يحبه وقال سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة إذ ليس لمجرد المشيئة فقط بل للمشيئة المقرونة بالحكمة ودليل ذلك شرأ سمع وعقل السمع يضأونه وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فعده. إن الله كان عليما حكيما فجل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الحكيم بل سمى نفسه بالحكيم والحكيم لا يصر منه شيء إلا وهو موافق للحكم إذن يستفاد من هذه الآلة إثبات المشيئة لله وإطلاقها مقيد بنا علم من أن كل مشيئة فهم مطرونة ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله يغير الحساب يعني مناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب كما قال الله تعالى والله وعزون من يشاء والله واسع عليم نعم ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة نشوف شفى الإعراب أولا أمة ما الذي نصبها؟ Habarkaan. Mubashirin. Sharabaha. Harum mialfail. Aumin almafurdi. Mialfail. Minualfail. Janja Allahu mubashirin. Lala. Minualfail. Minualfail. Minualfail. Minualfail. Minualfail. Minualfail. Minualfail. من قوله النبيين تبعث الله النبيين <تصفيق> وقوله وأنزل معهم الكتاب الكتاب هنا إيش مفرد يراد به الجنس فيعم كل كتاب طيب عراب مفرول أنزل آه. طيب قوله بالحق ألبى Ysähdä. Hän sanoi, että hän on johdonmukainen. Hän sanoi, että hän on johdonmukainen. Hän الله. että hän on johdonmukainen. Hän sanoi, että hän لأن الحكم إليه أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب ولكن هنا فيه اشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد ليحكم أي كل فرد منهم كل فرد منهم بماذا الله طيب قوله وما اختلف الذين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الذين وشرابه الذين فاعل اختلف لأننا نستثنى هنا مفرق نعم وقوله من بعد ما جاءت الذين اتوهم من بعده الذين اتوهم من بعده الذين اتوهم من, من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قوله من بعد ما جاءتهم وش متعلقه به كده ده هو لا لأنه يفسد المعنى لكن متعلق في قوله وما يعني وما فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أعطوه نعم باقيا شرابا مفهول مفهول لأجله وبقية الآية أظن أنه واضح يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أمة هنا بمعنى طائفة وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد ما هذا الدين واحد هو دين الإسلام دين الإسلام لأن, نبي لأن آدم نبي موحا إليه بشريعة نتعبد بها فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل فبعث الله الرسل أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة خمسة طيب نعطي نعطي الآن أمة بمعنى ضائفة مثاله هذه الآية أمة بمعنى إمام إن إبراهيم كان أمة طيب أمة بمعنى زمن قالوا والذكر بعد أمة أي بعد زمن Tämä on kolmas. Neljäs, ainoa, joka on ollut täällä. Eilen, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Joo, mä tapahtuu. Joo, mä tapahtuu. Joo, mä tapahtuu. Joo, mä tapahtuu. Joo, mä tapahtuu. Joo, mä tapahtuu. Joo, mä tapahtuu. Joo, فبعث الله النبي ألفا هنا عاطفة فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم السياق لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث السبب في البعث الاختلاف فقال بعضهم إنه على تقدير محذوه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نعم إلى آخر وهستدل أيضا بأن السياق يدل عليه بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمي من الآية وعلى كل حال ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة هل المريضة والمسافر عليه العدة ولو صام لا إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة قال فبعث الله النبيين بعث بمعنى أرسل بعث بمعنى أرسل وأصلهم من الإخراج والإثارة ولا شك أن الرسل عليه الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى فبعث الله النبيين وفيها قراءة النبيين في وكلاهما أو كرتاهما سبعيتان بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل فهل هناك فرق بين النبي والرسول الجواب نعم هناك فرق والدليل على الفرق أن آدم نبي وأن أول الرسل نوح ولو لم يكن فرق لكان أول رسل من آدم طيب إذن بينهما فرق فما هو الفرق بين النبي والرسول قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل تعبد به يتعبد به هو بنفسه ويكون كالمجدد للدين السابع وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وهذا هو رأي جنهور وهو فرق جيد جدا لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد فقال أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عنه فلس كذلك طيب وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمم للرسالة السابقة متمم للرسالة السابقة يعني مجدد لها فهو نبي وإن كان مستقلاً برسالة فهو رسول لكن هذا ينتقد علينا بماذا بآدم لأن آدم ما هو مجدد نعم فرأي الجمهور جيد في هذا النص وقول مبشرين حال مبشرين ومنذرين مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به من المبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمات تخرج من فاهم يقولون إلا كلمة فالمنذر هم الكفار والمنذر به العذاب يمنذر به العذاب وقوله مبشرين ومنذرين هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان الجواب مركبان لأن الرسول يأتي بالبشارة والعنذار في آن واحد قال لا يعني ليس ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر فالكل واحد جامع بين التبشير والإنذار بين التبشير والإنذار وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصل نار حامل هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يباتهم بشروا وأنذروا بشروا وأنذروا فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقضى من مثل هذه التسمية ما نأخذها مجرده ونقول الله في هذه هذه البلاد شاع فيها التبشير كثر فيها التبشير المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك هذا لا يجوز لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب النفوس نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى إذا جاءنا وما نضير ذلك إلا نضير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين المسيحيين أقرت بأنهم يتبعون المسيح كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم مسيحي على دين المسيح بمريم يتبرع من هذا الدين يتبرع من هذا الدين لأنه كفر فمثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها وأن لا يقول إن هذا الاصطلاح عرفي لا يقول هكذا الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس مقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتماء فإن الله سمها في القرآن العشاء وإنما يعتمون بالإبل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا نغير هذا الاسم مع أنه ما مع أنه ليس فيه خطورة في الخطورة هذا هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون شو قلوا لنا يضجون عليه يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام فالمسألة هي هي لا فرق نعم مبشرين ومنذرين نعم القول الجمهور عندما صرت بين النبي والرسول نعم البعض يعترض عليهم بأن المؤمن الدعاء يبلغون وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون لا لأنهم فقدوا الوحيد فقدوا الوحيد لكن الدعاء يبلغون الأنبياء على هذا التعريف على هذا الفرق نعم. لا يبلغون نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك فهم موطعون أصلا كمال العبادة امتثال الأمر حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعل فأنت عادم ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجوزهم لآدم وهو شرك وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتح نعم <تصفيق> بس بيقل بيقل ولا نعم نعم لا إطلاق الرسالة على النبي هذا من ذات التغريب لأنه قال من رسول كما نقول القمران والعمران الدليل على قال النبي والسرع الدليل الحديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره ان, ان, الله أن الله قال أن الرسول قال إنه نبي مكلم هذا بالنسبة للحديث وهو صريح وأما في القرآن فواضح نلاه تعالى كلمه وأمره ونهاه وهذا وحده ثم إنه لا بد له أن يتعبد فبماذا يتعبد؟ يعني بعد ما تذكر بالعقل لا بد فيها من وحي الشيخ أيضا لو قلنا نصارى بدنا نستفيد بقولون نصاران نحن ناصر ناصر إيه لا أصله نصارى نسبة لبلد الناصرة لأن نصارى ما هو معنى تجمع ناصر لا لكن نسبة إلى هذا أمر بالجهاد هذه بالجهاد هذه عليه، لا، لا صحيح لأن بعض الرسل أمر بالجهاد وبعضهم ما أمر بالجهاد. نعم. الله يقول. نعم. الله الله قال يقول، تبشرهم بعذاب. الجواب على هذا؟ الجواب إن البشرة إذا إذا طيّدت فهي ديما طيّدت لكن تقول هذا المبشرين بس أنا انا أوافقك كذا قلت هؤلاء مبشرون بالعداء نعم شيخ أو من يطلب عليهم جعفرين جعفرين إلى جعفر على كل حال كل من, من انتسب إلى, إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابة بالحق أنزل معهم المعية هنا للمصاحبة والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه أنزل معه معهم الكتاب الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس يعني جنس الكتاب وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب لكل رسول كتاب وقد زعم بعض المفسرين أن قوله أنزل معهم أي مع بعضهم وقال ليس كل الرسل معهم كتاب ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس ولا ولا ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل فإن هذا لا يضر المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب وقول الكتاب بمعنى مكتوب بمعنى مكتوب فمنه ما نعلم أن الله كتبه ومنها ما ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به فالتورات كتبها الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء وأما وكذلك أيضا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادة الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله سواء كان مكتوبا أو مقولا يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي يحير الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه وقول أنزل معهم الكتاب القرآن من الكتب أولى وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في الصحف التي بعيد الملائكة ولأنه مكتوب في الصحف التي بعيدين وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى بمعنى مفعول وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللوحة العربية كثيرا وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما شابه. وقوله بالحق هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معه كتاب بالحق يعني أفتاب جاء بالحق أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق هذا هو الأخير مع أنها مع أنهم متلازمنا ما دام أنه متلبس بالحق أن الكتب هذه كلها حق فهي إذن نازلة من عند الله حقا لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى وقوله بالحق أي الثابت الثابت النافع وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع Kuinka on oikeus, joka on vakaa, kuten kirjoituksissa, joiden on annettu Allahin? Sanomme, että suhteessa tähän uutiseen oikeus on uskottava. Oikeus on uskottava, koska uutis tarkoittaa, että tämä uutis on uskottava. Kun العدل والنفع وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الكتب اللي من غير الله فيها تناقض والتناقض إفطار الشيء بالشيء ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثيرة ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا إذا كان قول متناقضا فليس بصحيح لأن القول الحق لا يمكن يتناقض لا يمكن يتناقض أبدا بل هو مضطرد بل أنت أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض انتبه يتناقض فاعلم أنه لا غير صحيح إذا وجدت ويتناقض فاعلم أنه غير صحيح وإن كان في أول الأمر يترى آلك أنه صحيح لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس يسد حق لأن الحق لا يمكن أن يتناقض فهنا نقول بالحق هل المعنى أن نزوله بالحق يكون متعلق بأنزل يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب قلنا كلا أمرين كلا أمرين حق أما الأول فواضح فإن الك فإن الكتب التي جاء فيها الرسول من عند الله لا شك فيها وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل ليحكم بين الناس فيما ماختلافه فيه. ليحكم ذكرت أن في فيها ثلاث آراء. هل الفاعل الله؟ نعم أو الفاعل الرسول أو الفاعل الكتاب منهم من قال أن الفاعل هو الله أي ليحكم الله قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد فبعث الله وأنزل معه ليحكم تكون الضمائر كلها تعود على من على الله لتكون يكون السياق متسقا ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام والرسول لا يحكمون إلا بحكمه والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى والذين قالوا ليحكم أي الكتاب قالوا لأنه طريق الحكم ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي, أي شئ إلى الله إلى الله أما قول يحكم أي النبي فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبيين جمع وهذا مفرد ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين النبي ليحكموا وأجبنا عن ذلك بأن النبي جمع والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس، ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماماً، ما قال وجعلنا للمتقين إماه، مع الناء تدل على الجمع، قال وجعلنا اجعل كل واحد منا، إجعل كل واحد منا إماماً للمتقين. نعم ليحكم ب... نعم نعم معلوم من الناحيه الشرعية الحكم الشرعي ما يعاف الا كتاب الذي انزل الله أما الحكم القضائي ما ما هو موضوع هذا هذه الاخر قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الناس فبعضهم قال الحق كذا ومشى معه وبعضهم قال الحق كذا ومشى معه خصم لا بد بينهما من حكم فما هو الحكم وما ما جاءت به الرسل ولهذا قال لي بين الناس فيما اختلفوا فيه وقول فيما اختلفوا فيما ما هذه اسم موصول واسم الموصول من ألفاظ العموم. العموم فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين من الدقيق والجليل في مسائل الدين نعم لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه نعم. هذا التقسيم الذي اشتهر عند آهل العلم أبطله شيخ الإسلام بن القيم وقال ما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع ولا فيه ظابط مستقيم وتقسي... والتقسيم هذا حادث وفي... وفي وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع كالصلاة والحج والزكاة والصيام أركان الإسلام وصول وهي عند هؤلاء تسمى فروع وفيه من الأشياء العلمية ما لا ما لا يعد أصل من الدين ولا يكفر مخالفه ولا يضل فدل هذا على أن هذا التقسيم ليس لصحيح على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم حتى إنهم أصلوا على هذا فرعوا على هذا فروعا منها أن المخالف في الأصول يضلل والمخالف الفروع لا يظلل ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر الظني ومعش ذلك مما ذكروه مفرع على هذا ومن أراد زيادة البحث فيه فاليرجع إلى كتاب شيخ بن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ذكر رج هذا القول من وجوه متعددة المهم أن قوله فيما اختلف فيه ما اسم موصول يفيد العموم كل ما اختلف فيه من الدقيق والجليل في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسوله قال الله تعالى فإن, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه أي في الكتاب أي في جنس إلا الذين أوتوه أي أعطوه وهنا قال إلا الذين أوتوه والمراد هنا الأمم للرسل لأن الاتيان مباشرة إلى من إلى الرسل وآتينه الانجيل وآتينا داود زبورا نعم ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي إلى الرسل ثم يعور للأمة فقوله إلا الذين آتوه أي آتو الكتاب قال الله تعالى وما تفرق الذين آتو الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيض فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر لأنهم أوتوا وعرفوا ومع ذلك اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قول من بعد ما جاءتهم قالوا إنه متعلق اختلف يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه وبغياً هذه محلول مؤشره متعلق عاملها إيش اختلف أيضاً يعني اختلفوا بغيا وليس عاملها أوتوه لفساد المعنى لو قلت أوتوه بغيا هل الله آتاهم إياه ليبغوا به لا لكن اختلفوا بغيا اختلفوا بغيا فعلى هذا يكون التقدير واضح وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أتوه وفي قوله وفي قوله إلا الذين أتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو واضح؟ لأنه كان الأوجب والأحرى بهؤلاء الهدوه أن لا يختلفوا فيه كان الأوجب أن يتفقوا عليه لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيح هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هذا المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسفوقة بهداية العلم والإرشاد لأن الهداية تنقسم إلى قسمين هداية دلالة وإرشاد وهداية التوفيق انظر إلى قوله تعالى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ما معنى هديناهم أي بينا لهم وأرشدنا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا وانظر إلى قوله تعالى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ أي لا توفقه للهداية فهدى التوفير وهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه هل المراد هداية التوفيق لأن الكل قد هدى بدلالة ما جاءت به الكتب من التي جاءت مع الرسل أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا التوفيق لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم لكن ما مهتدى منهم إلا الذين هتهم الله فهاد الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق الذين آمنوا الإيمان في اللغة التصديق ولكنه في التصديق المستلزم للقبول والإدعاء وليس مجرد التصديق إيمانا لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب نومنا أبو طالب قص. أبو طالب مؤمنا لأن أبو طالب كان يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق ويقول لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يؤنى بقول الأباطل لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإدعاء وليس مجرد التصديق وقوله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق أي للذي اختلفوا فيه والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس يعني هذا الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق فإن الناس اختلفوا بالحق فمنهم من قابله ومنهم من أنكره ورد، فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لما الذي يسمو الموصوف ويبين لك أن الجار مجرد بيانا بيانا لها أنك لو قلت هذا الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا يستقيم المعنى فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست للتبعيض ولكنها للبيان أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصول لما اختلفوا فيه من الحق وقوله من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحظ، وأنه بالأصل الشيء الثابت الشيء الثابت المنافي للباطل وقلنا إنه إن وصف به الخبر فالمراد به الصدق وإن وصف به الحكم فالمراد به العدل وقال هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله تعالى بإذنه بإذنه أي بمشيئته هداهم بمشيئته وإرادته ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة الدليل على ذلك الدليل ما أشرنا إليه من قبل وهو قوله تعالى وما فشاؤون إلا أشاء الله إن الله كان عليما حكيم تبين الله عز وجل أن مشيئته وتابعة حكمة ليس مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة تكون أتم مشيحيا وقوله بإذنه الإذن التي اتخذ الله بها نوعا كونية وشرعية الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر والكونية هي المتعلقة بالشرع الكونية متعلقة بالقضاء والقدر والشرعية هي المتعلقة بالشرع مثال الكونية قوله تعالى وما هم مضاردين به من أحد إلا بإذن الله يعني السحر والمراد بإذن الله هنا ليش؟ طبعا. الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي لأن الله لا يمكن أن يأذن بأن السحر وما يثار عليه من ضرر ولكن هذا إذن كوني ومثال الإذن الشرعي. قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا يتعين أن يكون الإذن الشرع لماذا لأنه أذن فيه كون وقع فهو كون مأذن فيه لأنهم شرعوا لهم من الدين لم يعدم. فيتعين أن يكون بقول أن يكون قوله شرعوا من الدين لم يذنب الله أن يكون مراد به إيش الإذن, أو الإذن أول لأنه مقرون بالشريعة شرعو من الدين شرعوا من الدين يكون مراد به. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الإذن الثاني لأنه قد وقع. فيكون ما شرعوه مأذونا فيه حونا لا شرعا هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه أي, أي المعنيين مراد فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه المراد الكون نعم قال الله تعالى والله يهدي بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم في صراط قراءتان بالصاد وبالصين سبعيتان وقوله والله يهدي هذه جملة مكونة من مبتدئ وخبر والخبر فيها جملة وقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي بمعنى يدل ويرشد قل بمعنى يدل ويرشد ويوفق نعم الجميل فهي هداية كونية شرعية نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية لأننا ما دلنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته إذا نهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها كما قال الله تعالى الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه وقوله إلى صراط مستقيم الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع الطريق الواسع وسمي صراطا وقد يقال زراطا إزاي؟ قالوا لأنه يبتلع سالكه كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال زرطة, زرطة. نعم فل... لأنه لما كان واسعا ي... يبتلع السالك بسرعة يمشون سمي صراطا فالصراط هو الطريق الواسع وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة وجعل قوله مستقيم صفة مؤكدة صفة مؤكدة وعلى كل حال فالصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالبين فهو الذي يجمع بين العلم والهداية بين العلم والهداية وإن بقول بين الهدى والرشد بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى أو يحرم فيه الرشد كطريق اللي هو يهدي من يشاء لا صراط المستقيم ثم قال شيف. نعم اه... من, من أين ناحية القضاء كلام متقارب حتى القضاء ينتصم إلى قضاء شرعي وقضاء كون متقارب كل هذه معناها متقارب, متقارب. متلازمة بعضها مع بعض. لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى يعني أمر وإذنه حكم وأمره حكم فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول لا لا لا ثم قال أم حسبتم أم تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الى اخره ام هذه من حروف العقد ولكنها هل هي هنا متصله او منقطعه ايه ترى اللي بيقول منقطعه احنا بالنسبه لنا مش الفرق بينه كان مثل الصبي الصبي تحب أباك كل أمك كال أمك تحب أمك كل أبوك كال أبوك يجعلها للأخيرة فالآن نشوف أنت قولناها منقطعة طيب وش السبب لأنه لم يذكر مع المعادرة إيه المنقطع لم يذكر مع المعادرة أم إذا لم يذكر مع المعادرة فلا منقطع زين فرق آخر بمعنى بل بمعنى بل والمتصلة بمعنى بمعنى أول صح يمنى فرق بينما متصله من قطعه من وجهي المتصلة يذكر فيها المعادل. في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم والمنقطعة لا يذكر فيها المعادل. ثانيا المنقطعة بمعنى بل والمتصلة بمعنى أو نعم هنا أم حسبتم أن تدخل جنة قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعد بعدها همزة السفهان أي بل أحسبتم فهي إذن للإضراف الإضراف, الإضراف الإبطالي أو الانتقال هنا الانتقال انتقال من الكلام إلى آخر بل أحسبتم وحسبتم بمعنى ظننتم وعلى هذا فتنصب مفعولين ولكن أين مفعولها قال بعض النحيين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول ويكون المفعول الثاني محسوم كلام مفهوم طيب إذا قلنا إنها إن مفعول إن مفعوليتها سد ما سدهما أن وما دخلت عليه الأمر واضح ما احتاج إلى توضيح شيء آخر وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد ما سد المفعول الأول ها؟ فكيف نقدر الثاني يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الخطاب في قول أم حسبتم يعود إلى من إلى كل من يتوجه إلى الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى من بعدهم وقول أن تدخل الجنة الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أن يستره وغطيه وأن أصل هذه المادة الجيم والنون أصل هذا ومنه سمي الجن ومنه سمية الجنة التي يتترس بها المقاتل كقوله تعالى اتخذوا عمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فعندنا جنة جنة وجنة جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن أولا اتخذوا عمانهم جنة من الجنة والناس وجعلوا بينه وبينه الجنة نسبا أما الجنة فكثير طيب، لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار نعم قلنا لكم لا نقول هذا لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها نعم لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله هي الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أولن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم أي ما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار في ظني أن الأول أبلى لأنك إذا قلت في البستان الكثير الأشجار قالي هذا موجود روح البستان فلان نعم كثير الأشياء، لكن إذا قلت الدار التي عاده الله والمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كان هذا أعظم النفوس نعم من الجنة نعم الله نعم صحيح طيب هذا يوحي أنها يعني إلهي لا لكن غلاس غير الغلاس هذا لأن كثير من الناس ما يتوحم عندما تقول لها البستان كثير من الشعر إلا ما يشاهد بالدنيا فقط ثم قال المحسن ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخرين لما هنا جزمت الفعل ولا لا الدليل هدف نعم ولما يأتكم لو كان لم يجزم لقيل يأتيكم ولما يأتكم مثل هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها أو هي بمعنى لم يأتكم قال بعض المعربين إنها بمعنى لم وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لم لأن الأصل إفطاء الكلام على ظاهره نعم طيب هل هناك فرق بين القولين نعم إذا قلنا بلم بم... ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا لكن إذا قل لما يأتكم صار هذا العمر متوقعا من أجل أن تهيأ النفوس لوقوعه والمتوقع قد يقع وقد لا يقع فلس كذلك لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له تتهيأ له وهذا الوجه أصح أنها على ظاهرها أنها على ظاهرها وقد تقدم النكاء إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخلها فهذا نفي للدخول لكن ما يتوقع أن تدخلها لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولم ما أدخلها سرت قريبا منها ويتوقع تقول كأيها قال ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مسّتهم البساء وضرّا مثلهم أي صفة ما وقع لهم صفة ما وقع لهم والمثل يطلق على الصفة يعني يقول بمعنى الصفة مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وجد المحتقون الصفة كذا وكذا طيب إذن مثل الذين من قبلكم أي صفة ما وقع بهم وقولها الذين خلو من قبلكم خلو بمعنى مضوا فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلو بمعنى مضوا نقول هذا من باب التوكيد والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف الله كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن الإفساد هو العثو ومع ذلك جاء حالا من الواضح <تصفيق> فهو مؤكد لفعله في عمله هذه خلو من قبلكم من قبلكم مؤكدة لقوله خلو من قبلكم ثم لما كانت مثل مبهمة. مثل الذين أخلوا من قبلهم ما هذا المثل بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزل مستهم المس كما تعرفون هو المباشر المباشرة الشيء تقول مسسته مثلا بيدي نعم مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة نعم وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين أخلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل ثلاثة أشياء البأساء قالوا إنها شدة الفقر نأخذ هنا البؤس وهو الفقر الشديد الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية وزلزل في المخاوف والقلق فتكون الإصابات هنا في ثلاثة موابع في المال والبدن والنفس زلزلوا نعم زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا زلزلوا بالمخاوف والفتن فعظيمة انظر إلى قصة أصحاب الأحدود زلزلوا ولا لا؟ نعم زلزلوا وفتنوا كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ومن من ادخلوا في النار جهنم وامرا ابو الحرير فالزلزله هنا ليست زلزله الأرض لكنها زلزله القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن والشكوهات والشهوات وقد حصل ذلك للمؤمنين حصل ذلك للمؤمنين في غزوه الخندق قوله اترل الايه هناك بكل المؤمنون ها وزلزلوا زلزالا شديدا نعم وهو كذلك واقع وبهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها اضعها على ظاهرها، نعم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله في يقول قراءتان يقول ويقول يقول ويقول أما قراءة الرفع فعلى إلغاء حتى نعم وأما قراءة النصب فعلى إعمالها وقد سبقها هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مضمرة بعدها لكنها لا تعمل غالم لا تعمل إلا في المستقبل نعم إلا في المستقبل أولا طيب هنا حتى يقول الرسول هذا القول صدر من الذين خلو من قبلنا فكيف يصح أن ينصب وهو قد خلى؟ انتبه كيف يصح أن ينصب قال المعربون إنه نصدا على حكاية الحال، وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية، صار يقول مستقبلا بالنسبة لها، فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا ولا غير مستقبل، آه؟ السدك، والبأس، والضراء وزلزل حتى يقول. مستقبل بالنسبة لما سبقه، ومستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي، لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا يكون مستقبلاً، وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها كلها ماضية. وأما على قراءة الرفع حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية ما معنى على حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى يعني حتى إنه لا يقول حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخرين فصار فصار الأيات قراءتين النص بعد والرف أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة كأنها حال حاضرة الآن فنقول حتى يقول النصب وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول وقول حتى حتى يقول الرسول من الرسول المرار به الجنس يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيروا مساتهم البأساء وظلا وقوله متى نصر الله متى نصر الله متى اسم استفهام وترد للإنكار والاستبعاد وللسفطة وللرجاء نعم ولعدة معاني فهنا هل هو للإنكار لا للإنكار لا طيب للإنكار مش مثاله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هل للإنكار لكن هذه لا يمكن أن تكون لذنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد طيب لماذا قالوا للاستبطاء نعم للاستبطاء يعني أنهم استبطأوا النصر ما هو استبطأوا وقوعه يعني يقولون ساقع لكن يريدون تعجيله يريدون تعجيله كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني، فهم يريدون تنجيز يعني يقول يا ربنا، أبطئ علينا النصر فانجزه لنا، وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا هذا الدعاء دعاء الملهوف، الطالب للإغاثة، متى النصر؟ متى النصر؟ متى النصر؟ يعني أنه في شدة ولهف لطلب هذا النصر. من قوة الأمر الذي أصابهم حتى يقول الرسول والذين معه ها والذين آمنوا معه كلمة معه هل متعلق في يقول ولا متعلق في آمن حتى يقول معه وإلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا آمنوا معه إذا قلنا يقول معه صار صار قولهم جميعا, صار قولهم جميعا يعني يقولون جميعا متى نصر الله وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعنا أن إيمانهم إيمان مصطوب بمعيتهم له يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه بل آمنوا معه يكون دالا على أنهم, مؤمنين أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون لا يقولون لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول ولكنه ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب هذا الجواب من أين؟ من الله يعني أن الله يقول ألا إن نصر الله قريب ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب وكانوا يخبرنا أن نصر قريب أبلغ يعني أن الأمر مستهم بساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا مع أن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نص الله قريب من كلام الرسل وأن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نص الله الذين يقوله مؤمنون ويكون الرسول يقول على إن الله قريب ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب. لأنه يقتضي تشتيت الآية وتفريق معناها والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لاستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة لقوله كان الناس أمة واحدة فقبل أن يحصل ما يفتنهم, ما يفتنهم كانوا على دين واحد دين الإسلام ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل وهو التبشير والإنذار نعم لقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنالوا بالكسب وإنما هي فضل من الله بقوله فبعث الله قال السفارين في عقيدته ولا تنالوا رتبة النبوة بما هذا؟ بالكسب والتهديب لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل والدليل هذا فبعث الله النبي ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أحق وقف بالتبشير إنما هو لأثفاء الرسل لأثفاء الرسل لقوله ها مبشرين مبشرين وأما أخذوا النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية يسمونه مبشرا فهذا عدوان عدوان وظلم منهم وغفلة ونوم من المسلمين وإلا فالمسلمون المتبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مضللون طيب ويستفاد من هذا الحديث من الآلات من الكريمة. الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواه من أين تؤخذ كيف؟ الإنذار لأن الإنذار عن الوقوع في المخالف والبشارة لمن لمن انتثق وأطاع ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عالياً، أولاً، لأن النزول يكون من من فوق إلى تحت، نعم؟ الله نعم. ويستفاد من آيات الكريمه أيضاً أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع. بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وإلا لضاعة فائدة الكتب المنزلة ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل بالعباد حيث لم يكلهم إلى عقولهم لأنهم لو وكلوا لعقولهم لفسدت السماوات والأرض ما قال الله تعالى ولو اتبع الحق وأهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن كل إنسان يقول العقل عندي والصاب معي ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه واستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة لقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه نعم ويدل لهذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعمل أن تهنم من الزنة والناس أجمعين وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولولا هذا ما قامت الدنيا ولا قام الجهاد ولا قام الأبر المارد من المنكر ولم تحن الصادق من الكاذب نعم واستفاد من الآذة الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا بالشرق كانوا <تصفيق> قد أوتوا الكتاب قوله وما ختلف فيه إلا الذين أطوه ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم لقوله إلا الذين أطوه وكان عليهم لما أُوتوا الكتاب أن لا يختلفوا ويستفاد من هذه الآيات الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختلاف ليس برحمه، ولهذا قال ولا ذنون مخالفين إلا من رحم ربك، نعم دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث إن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ. فالمختلفون تسعنهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين لأن من اجتهد فأصاب فله أجر ومن من اجتهد فله أجر أما أن نقول إن, إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا نعم ويستفاد من الآيات الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان قوله باغيا بينهم فاليهود الذين علموا الحق واختلفوا في الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من آمن به ومنهم من كفر الذين كفروا كفروا باغيا وعدوانا وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ وإن قالنا لا أولد البغي ولا أولد العدوان نقول إنك باغ إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن تخالفه وإلا فإنك باغ وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوم الفاعل لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباسهم مشركين وقال أنا ما قصدت التشبه ماذا نقول له نقول حصل التشبه التشبه نفسه حصل نويت أم لم تنوي ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به ومن فوائد الآيات الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذن ومن فوائدها أن أنه يجب على المرء الذي هداه الله أن يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته لقوله فهذا الله ثم قال بإذنه أيضا في أمر الكون يقدر ولو لا ذلك ما اهتدوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق ضعيفا وعدوانا ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله لقوله فهدى الله الذين آمن ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهجاي على الإيمان على هذا الوصف فكلما كان الإسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق فهذا الله الذين آمنوا لما اختلف ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا الصحابة أقرب الناس إلى الحق لأن الهداء الحق علقت بالإيمان ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا خير الناس قرني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص فإن خالف النصف لا سبيح أو يخالفه صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب ويستفاد من هذه الآية الكريمة استفاد صفة الإذن لقوله بإذنه يعني بأمره ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم، في إذنه. ويستفاد من إثبات الأفعال الاختيارية لله. من قوله فهذا، فهذا الله، وكذلك بإذن. ويستفاد من أن أثبت منه الرد على الرد على قدرية. لقوله فهدى الله وبإذنه نعم الهجاية ظاهرة في أفعالهم فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك أدلّ على أن الله هو الذي خلق أفعالهم وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعالهم والقدريه يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى ويستفاد من الرد على هذا لقوله لما اختلقوا فيه فأضاف فعلة إلى من إليه والتبرية يقولون أن الإنسان ما له فعله الإنسان مجبر على فعله فهو في حركات كتحرك الأغصان أغصان الشجرة بالهواء ما له فيه اختيار أفهمتم؟ أنت الآن تكتب غصباً عليك تكتب نعم، مجبر على أنك تأخذ القلم وتكتب لو تركت الكتابة غصباً عليك نعم، الآن تضع الشريط المسجل غصبا عليك. الآن أنا أكلمكم غصبا عليك. نعم، هذا مثلاً جبري وهو جنوس الحقيقة. نعم، واللّين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا ولا ولا, ولا ولا قدرته. هذا أيضاً نوع من الجنون. أنت مخلوق الله عز وجل سباه كمخلوق لله نعم. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات المشيئة لله والله يهدي من يشاء إثبات المشيئة وعندي سؤال هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟ لا لا لا ما تنقسم لأن المشيئة قسم واحد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقبل وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معود إلى صراط مستقيم ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا عوجات ولا تعب لأنه واسع ومستقيم ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم وطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم والظالمون النصارى وأمثالهم وهذا عن عن يقول بأن الظالدين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليهم من قسم اليهود لأن اليهود كانوا أغضبا عليهم حتى جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضل، فصاروا ضالين لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليهم ثم قال تعالى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم <تصفيق> نعم تكمل أن حسبت من تدخل الجنة <تصفيق> إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة حيث يسليها بما وقع لغيرها قلنا لا نعم وهكذا كما جاء في القرآن جاء في السنة عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يشكون إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينشط به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن نعم تثبت للمؤمنين ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلى ما تقول أنا مؤمن نعم وذكر جنة لا لابد من إصابة ويستفاد من, من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل Häntä yksinäinen, joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. Joka on حتى Joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. Joka on yksinäinen. ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلع فعليك يا أخي الصبر قد تؤذى على دينه قد يستهدأ بك وربما تلاحق وربما تراقب ولكن أثق وثق أثبت وانظر إلى ما حصل لأولي العجل من الرسل عليه الصلاة والسلام رسل عليه الصلاة والسلام كان ساجد لله في آمن بقعتنا على الأرض ساجد ما آذى أحدا ولا شيء في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام فيأتي طغاة البشر فيأتون بالأذى والقدر سلم ناقف Järgäytyy joka on كل شيء يفعل بهذا وعلى الأقل يختفي بدينه لكن اصدر واحتفظ واعلم أنه مهما كان يعني مهما كان العمر غاية ما هو هناك الموت وإذا مست على الصبر في الله عز وجل انتقلت من دار إلى إيش؟ إلى خير منه لا خير منها ومن الناس من يقول أمن بله فإذا في الله جعل فتنة في الناس كعذاب الله لا تكون هكذا اصبر واحتسب واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع الصابرين وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما, ما يحصل منك فإذا صبرت شجعتهم وصبرتهم وتعلمون أن الأمة Aproa!